بسم الله الرحمن وَأَن تَقُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ أضن أن تحبط أمنا. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور Yeah. and then وَأَنَّ لَمْ فيكم فِيكُمْ Oh, who?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 i mm -hmm. يحب المقسطين um I said, ولا يغتب احدكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم قَرُبَ مَنْ كَانَ اللَّهِ لم <تصفيق> In EN